يشفع لنا فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا وسنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون